أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم ايه في فئتين التقتا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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الْحَيَاةِ الدنيا والله عنده حسن الْمَآبِ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 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاب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 وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فقد اهتدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَارِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 wij al na mu ma fissa ma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 فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى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 هنا لك دع زكريا ربه قال ربي هب لي من الذين كذريتهم طيبة إنك سميع الدعاء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 قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا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 يا مريم كنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بن مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكونني ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن نما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أنني قد جئتكم بآية من ربكم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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم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 جك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالى ندع أبناءنا وأبناء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 Mevrouw de voorzitter, mevrouw de voorzitter van de commissie, ik wil u bedanken من أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بدينار لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا في الْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يك لا خلاص لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.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 قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَانِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فمن تَوَلَّى بَعْدَ ذَانِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ من أُرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ إِفْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 1. تنال البر حتى تنفق من تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.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 إِنَّ أَوَّلَ بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيَاتٌ بينات مقام إِبْرَاهِيمَ ومن دخله كان آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ومن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ على مَا تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبرونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون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 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَمْ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 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لهم منهم الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ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 قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعتنون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَبَدُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَابِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ نَقُولُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ شَيْءٍ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط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 وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ lees elk van de Ameer zijn oude, begrijpen of jegeven, en dat ze zijn, en dat ze zijn, en dat ze zijn, en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 فَإِمَّا مَنَأْتَ أَوْ قُتِلْتُمْ قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 بن يقوت لهم عنه ربيون كثير فما وهنوا, فما وهنوا لما أعصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ومستكأنوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ كُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ مِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ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 أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وبئس مَصِيرٌ هُمْ دَرَجَاتٌ عند اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وَمَا أَقْبَتْكُمْ <مصيبة> قد قَدْ مثليها مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ هذا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا صابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى وقاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم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 فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ويستبشرون بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 111. إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نمني لهم خير لانفسهم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 وَمَا كَانَ اللَّهُ ليطلعكم عَلَى الْغَيْبِ ولكن اللَّهَ يَجْتَبِي من رسله من يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجُرٌ عَظِيمٌ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 قل قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ من قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قلتم فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 فمن زحزح عن النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لا تَبْنَ لَنَا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله